اغتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما وَمَنْ قَوَمَ مِنْهُمْ إلا إِنْ لَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كل شيء ثُمَّ لَمْ يَكْتُبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جَنَّاتٌ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 رحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والليل امك والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق ان نجم إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما آئن دافق يخرج مما والصرب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر يوم تبل السرائر فما له من وَتِي وَلَنَا عَصْر وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فُصُلٍ فَصَدَّقَ وَأَبْشَرَ وَهُوَ بِالْحَزِّ إِنَّهُمْ كيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهل